بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاب مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هل يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعب الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها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 وَمَن كفر فإن الله غني حميب وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك في الله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدي حملته على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك اشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ألاب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها اثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبيف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنزل كَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَاعِرْ قَدَّ كَلَّ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصَدْ فِي مَشْيِكَ وَالظُّلْمِ مِنْ صَوْتِ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تَرَ أن الله تفكر لَكُمْ ما في الثماوات وما في الأرض وأتبغى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم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 فَقَدِ اسْتَمْتَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِنْ تَسْأَلْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قُل لِتَأْوُلُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفَرٍ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 بالله الغرور إن الله أنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ